مصطفى على صحابته الكرام والبيته العظام ننتج <تصفيق> الشرف وبعد إخوتي الكرام ما زلنا الفضل بذنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان إن طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام رب، يعني المسألة دائرة على طهارة القلب كلما طهر القلب كلما كان نقياً صافياً كلما علمه راضي الله جلاله فعله قرب كلا يعني بلغنا إلى قوله تعالى نعم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلط عليهم وما جهنم مر مصير وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة منح امراه طلود كانت تحت عبدين من أبادنا صالحين فخانتهمها فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النهر مع الداخلين يا أيها النبي قلنا إن هذه فيها أظهر الله جل في علامة كانته وقدره وشأنه عنده وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي نفسي بيده ما خلق الله وما زرأ وما برا أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ما ناداه الله في كتابه إلا, إلا بلقبه حتى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن نداه الله بإبراهيم أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا نوح إنه ليس من أهلك يا موسى اني اصطفيتك لانحسب برسالاتي وكلامي لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم قال يا ايها النبي تقديما لنا لنتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرف له قد ونوقب له توقير ونعظم مكانته يا ابي هذا من اصول الايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انت حب الي يا رسول الله من كل شيء الا من نفسي كان صادقا فقال لا يا عمر لا على الايمان كمال الايمان الواجب قال لا يا عمر قال الان يا رسول الله قال الان يا رسول الله فقال له الآن يا عمر الآن يا عمر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلد عليهم مع أنه قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواضة الحسنة رضي الله عنك يا أستاذ أحمد جزاك الله خير حبيب قال أدعو إلى, ربك إلى سبيل ربك بالحكمة والمواضعة الحسنة وقال الله تعالى فَذِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ إِلِنْتَ لَهُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة منزعم شيء إلا شانة ولكن هذا الجهاد هو الجهاد الحجة والبيان جهاد الحجة والبيان اللهم جهاد الحجه والبهان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجه وأتى بالمحجة وقطع عليهم كل حجة وأتهم بآيات بينات ظاهرات قاهرات واضحات لائحات يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والمنافقون أشد كفر من الكفار وأعظم خطرا كما قال الله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وقال الله تعالى ولا تنصروه صلاته لله وكساله وما يألو كل واحد منهم الا اكيد له قال الله تعالى الذي صدقاته والذين لا يدونون الا الا جهده فيسخرون الله منهم وايضا قال عنهم الله يقولون الإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن خرجوا من خرجنا معكم ما نطيع فيكم أحدا أبدا وإنكم قتلتم لا ننصر الله يشهد إنهم لكاذبون لا خرجوا لا يخرجون معهم ولا يقتلو لا لا ينصرونهم ولا إن نصرهم لا يولون الأدبار نعم قال الله تعالى ولو أراد الخروج لعدوا له عدته ولكن كره الله بعزهم كره اللهم بعثهم فطبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم من الله خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له يا أيها النبي جاهد, جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم نحن في في زمان انقلبت فيه الأحوال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هدي الساعة سنون قد دعا يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتمن القائن ويخوت يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق كما يقال من الأمين الامين وينتقل الراوي بذلك قالهم الراوي بدار رسول الله قال الرجل تافه او الرجل قال الرجل التافه وصيرت ان قال الرجل الفويس قال الرجل الفاسق في روايه قال الفويس يتكلم في أمر العامه خرج طبيب فيهما فيه من فيه الخبز واللوم والنفاق وهو يقول طبيب على على أكثر من حالة يمر أفضل من طبيب يمر على تسعة نسوا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم ويردون رفع البلاء سيعمق البلاء وينزل تتره ويغطي ولا يجد له رحمة إنهم يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعلت قريش ذلك فابتلاهم الله جل في عليه ودع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم سنين كسرني يوسف، اللهم سبع كسبع يوسف. إن الله جل على الحكيم الأريم له حكم وشؤون في عباده إن الله جل في علا يبتليهم ليرجعوا قال لعلهم يرجعون ولكنهم يتنذرون الجميع من أهل الكفر قالوا نزلت من السماء فالحل في السماء وهم يتطلعون للسماء وأهل الإسلام يتطلعون للمديات فقط وإن كنا نقول بأغذها ولكنهم لم يربوا قلوبهم لله جل في أولا ولم يتوكلوا على الله حق التوكل فما يفعلون لن ترفع إلا من السماء لأنها ما نزلت إلا, إلا من السماء يا أيها النبي وجاهد الكفار والمنافقين وأغلط عليهم أهل النفاق هم سبب الوباء والبلاء تقويد الامه الإسلامية ما يكون إلا من أهل النفاق عبد الله بن ابي بن من أبي جهل ومن عطفة بن ربيعة ومن أبي لهب يا أيها النبي جهد الكفار والمنافقين واغلد عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير جل فعلا وقد بين الله جل فعلا عاقبتهم وأنهم إلى نار ترضى يا أبي النبي وجهاد اللسان وجهاد اللسان أعظم عند الله جل فعلا من جهاد السنان بل وقد قال العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال مداد العلماء خير وأعظم عند الله من دماء الشهداء نعم رياد السناني كما قال بعض علمائنا النبلاء في هذه العصور العيش في في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله فجهاد السلاني فأنواب طوائف شتى وعدة ينهشون في الحوم الأمة الإسلامية ويتكالبون عليها ويقعدون على قصاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتدعى الأمم عليكم كما تتدعى الأكلة على قصاتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا إنكم يوم كثير ولكنكم غثاء كوثاء السيل ولا أنزيننا الله المهابة من صدور أعلى أعدائكم ولا يعلن في قلوبكم الوهن قال ومن وهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين وغلد عليهم قال يا كثير أو غيره من السلف قال لأن أغزو هؤلاء المبتدع خير لي من أن أغزو في ساحة الوغى سبعين سنة يعني أن يغزو في الأمة الإسلامية فيغرب عليهم أمر دينهم ويحرف عليهم أمر شريعتهم أولى عنده من أن يكون في ساحة الوغى ويقطع ويمزق يعني بسد هذه الثغر يعيش أجيال وأجيال خلف خلف هذا الفعل وأما الذين الذين الذين الذين ينافقون والذين يقاتلون في في ساحة الورقة ضقين مخلصين فساعتهم ساعات موتين فتنتهي المسألة في هذا التوقيت أما الذي يعيش لله جل في علاه فهو صباح مساء ليل النهار معرض للأخطار وهو كما قلنا يسد ثغرة ستبقى للأجيال والأجيال قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء مورثوا الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا درهاما ولا دينارا لكن مورثوا من أخذه أخذ بحظ وافر وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال مسأل العالم للعابدين كالقمر وسائل الكواكب وشتان شتان القمر بين سائر الكواكب ولذلك قال الله تعالى رفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فلولا فرم كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يا أيها النبي جاهد الكفار جاهد الكفار والمنافقين وغلوذ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ومن جهاد المنافقين جهاد المبتدعه ففيهم شيء من النفاق ونسال الله جل وعلا ان يسلم قلوبنا من ادنى نفاق النفاق, النفاق العملي والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي سريعا ما يؤدي الى النفاق الاعتقادي وكما قلنا اذا كان على ثغر فهو يدافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن شرعه الله جل وعلا لما قال المصلوب قال ماذا تفعلون في كذا وكذا من الحديث التي وضعها هو على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ولي امري قال الامير وهنا ترى, ترى كيف يكون الأمير باستقامة الدين على يديه قال يعيش لها الجهبدة نعم يعيش لها الجهبدة إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله من عبادته سبحانه جل في علا وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت, كانت تحت عبدين من عبادنا صحيح. أغني عنهما من الله شيئا وقيل أدخل النهر مع الداخلين قال نارب الله مثل الذين كفوا وضرب المثل دلال واضحة جدا على صحة القياس ودلال واضحة أيضا على, على أن النبي صلى الله عليه وسلم يذبت ذلك أن الله يذبت لنبيه ويعطي له الايات حتى نقيس الغيب بالشهادة ونقيس أيضا المعنوي على المحسوس من أجل أن يضغر لنا الامر فنسال الله جل في علا يحفظنا من كل من شر وكل دور ضرب الله مثل الذين كفروا هذا ايضا يعتبر فالسعيد من واعظ بغيره ضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما والخيانه الاستخانات فراش الخيانة الخيانه هنا وحاشا حشاء اللهم لا يمكن أن يدع على لنبين من يخونه على الفراش هي خيانة عقيدة فكانت كانت تمارق قومها على ما هي على ما كانوا عليه من عقيدة الكفر والشرك وكانت مرات مرات لوثيالة تدل قوم لوط على الأضياف قد رب الله مثلا الذين كفروا مرأة وحنه ومرأة يعني كانت كافرتين فالخيانة هنا خيانة العقيدة لأنهما كان كان لأنهما كان على الكفر اللهم أمين اللهم أمين, اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين رضي الله عنك شبهه قال ضرب الله مثلا الذين كفروا مرأة روح مرأة كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ليس بين الله بين عباده نسبه ليس الله بين عباده نسب. قام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه كما قال أبو راية وأنذر عشيرتك قال يا عباس أحمد النبي صلى الله عليه وسلم من مالي ما شئت فإني أغني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة محمد سالني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفي أحمد النبي صلى الله عليه وسلم من مالي ما لا عنك من الله شيئا. لا عنك من الله شيئا. قال الله تعالى كانت تحت عبدين من, من عبادنا صالحين فقالت فلم يغني عنهما من الله شيء ليس بين الله بين عباده نسب قام داود فرفع يديه فدعا فقال رب اللهم كل سليمان كما كنت لي فأوحى الله إليه يا داود اجعل سليمان لي كما كنت لي اكل له كما كنت لك لذلك قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني كيف تحرك لا يتحرك الله لك إن صح التعبير إذا أقبلت أقبل وإذا أسرعت سحروا ولا سبحانه وتعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وأتحركت بشفته فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأين ذكرته في ملأين خيرا منه ولذلك قال بعض علمائنا إن الله جل في علاء أنزل اخرج ادم آدم من الجنة لمعصيته الأكل من الشجرة قال الله جل في علاء وعصى آدم ربه فهو حتى محمد سيد الخلق أجمعين عتبه ربنا الكريم عتابا رقيقا لأنه ما استطيع يتحمل قال الله جل في عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبع لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين صدر العفو حتى لا تفطر قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مع أنه سيد الخلق أجمعين ولهم لهم من المكان من رب العالمين عتبه قال الله تعالى عفى الله عن كلمة أذنت لهم وقال الله تعالى عباس وطول الالتفات والالتفات أيضا عتاب رقيق لمكانة النبي لكن ما فوت العتاب ما فوت العتاب عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عبس أو تولى أن جاءوا الأعمى هما يدريك لعله يذكر أو يذكر وتنفعه الذكرى لما, لما قدم معوي من الحكم السلمي أو ربيع نعم ربيع كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي كان كريما فقال له سني قال أسألك أسألك قال له سني قال, قال أسألك موافقتك في الجنة قال وغير ذلك اللهم جل قال وغير ذلك قال هو ذلك قال وغير ذلك قال هو ذلك وكان صاحب ذا همة عالية راقية سامية لا يتخلف عن الأبرار الأخيار فقال له هو ذلك قال إذا فاعني على نفسك بكثرة بكثرة السجود فخالتهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثل الذين آمنوا مرأة فرعون إذ قالت ربني لي عندك بيت الفجن ونجلي من فرعون وعملي ونجلي من القوم الظالمين أما في مسألة ففيها أمر جلل ألا وهو بأن الله جلف على أن ترى نفسك إن أردت أن تعرف أين أنت فانظر في قلبك وأين أنت من, من, من النبي وصحابته وعلماء الأمة انظر إلى قلبك وكيف أنت وهم؟ فإن امتلأ قلبك حقدا وغلا وحسدا ودغلا على أهل العلم، فاعلم أن الله جل في علاه قد أبعادك عنه، وإن وإن رأيت نفسك امتلأت قلبا بحبهم، وأيضا امتلأت ميلا إلى تعظيمهم وتوقيرهم، فاعلم أن الله جل في علاه أراد بك خيرا وإليكم النبأ العظيم. لما فرعون عندما رأت موسى عليه السلام وضع الله حبه في قلبها، فانتهى الأمر، فكانت أول من اول من آمنا بموسى عليه السلام. وكانت كالجبل الأشم عندما عندما دعت الله دلفعلا واستجاب الله لها شوف أول الأمر, اول الامر كان عندما رات موسى عليه السلام قالت قرة عين لي ولك وضع الله قلبه في وضع الله في في قلبها حبه قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى ان أو او نتخذه ولدا فامتلأ قلبها محبة الله ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يتكلم مع مع البوله السفهاء الذين يعدون أهل العلم عداوة إن كانت عداوة دينية فالأمر فالأمر يكون فيه ما فيه لكن إن كانت العداوة عداوة شخصية فليعلم أنه من أسوأ الناس قلبا كما قال ابن تيمية أسوأ القلوب على الطاق القلوب التي تحمل على أهل العلم لأنهم يحملون شريعة الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي أنا على على أدنى وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم على قال ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك فإن وردت من يحمل في صدر وفي أهل العلم فعلم أن الله جل وعلا أراد إبعاده وأن الله جل وعلا قد جزع على بينها وبين, وبين النجاة مفاوزا فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية وضرب الله مثلا الذين آمنوا ورأت فرعون إذ قالت وهنا أيضا للعظة والعبرة إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة فهذه المرأة صالحة التقية النقية التي قال فيها أنه السلام كاملة من الرجال كثير ولم يكن من نساء إلا وذكر منها أسيا بنت مزحة وكانت هنا مخلطة بين بين أهل إيمان وأهل كفران. اعتذر أنا بس اعتذر. أمرت فرعون العون كات مع في في القصر مع مع حشيات في وهم أهل الكفر وقد قد أمر الله جل وعلا أهل مكة من المسلمين أن يرحلوا من مكة حتى حتى لا يكونوا مقارنين لأهل الكفر قد قال الله تعالى لا وتقفتنا لا توصبان الذين ظلموا منكم خاصة من الذين توفهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها لكن قد قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا هذا الاستثناء والاستثناء لا بد إلا أن تتقوا منهم تقاه هذه التقية التي لأهل السنة الجماعة ليست تقيه أهل الكفر أو أهل الخبث من الرافض الخبثاء <تصفيق> إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه فكان فرعون هو أطغى وأعتى وأكفر أهل الأرض كفى أنه قال أنا ربكم الأعلى كفى أنه قال ليس لي منكم نصر وهذه الأنهار تجري من تحتي كفى أنه قال أم أنا أم, أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد به وأيضا قال عن فرعون إني, إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى سيظهر في الأرض الفساد. والإشكال أن كثير من الناس يستمعون إلى ذلك. وأنا لا أتعجب ممن ممن يستمع من المغرضين ويعني يهفو إلى قولهم. وتراه تراه أسرع الناس إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الأرض بكلامهم. والله جل في علاه بين هذا حتى لا يتعجب امثالنا ونموت كمدا فان الله جل في علاه قال فاستغف قومه فاقطعه انهم كانوا قوما فاسقين وافق شن طبقه وافقه فعانقه صدف هواها قلبا خاليا فتمكن نعم فوأعت الأرض ومع ذلك فإنها كانت من أعظم الناس إيمانا بموسى عليه السلام فقال قال الله تعالى ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربني ابني لي عندك ويتا في الجنة رابب مزق قال كانت امرأة فرعون تسأل من غلب في غلب موسى وهرون فتقول آمنت برب موسى وهرون فأرسلها يا فرعون فقال انظروا أعظم سخرة تجدونها فإن مضت على قولها فألقوها عليها وإن رجعت قولها في امرأتي فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة فأبصرت بيتها في الجنة فمضت على قولها وانتزعت روحها وقيت السخرة على الجسد ليس فيه روح قالت رب ابني لي عندك في الجنة بيتها في الجنة ونجيني من فرعون وعمله خلصني ووجعلني بريئة مما يفعل من هذا فإني بريئة مما يفعل من الكفر والطغيان والظلم والتكبر والتجبر قالت عن من القوم الظالمين وهذه المرأة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من رجال كثير ونكلم من النساء إلا أربع وذكر منها آسيا بنت مزحم قال مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته وصانته بالإحصان والعفاف والحرية فنفقنا فيه من روحنا أي وسط الملك جبريل عليه السلام وهذه آية من الآيات فإن خلق عيسى عليه السلام من خلق آدم والعجب العجاب من يعبد عيسى كان أول به أن يعبد آدم عليه السلام فآدم أعظم خلق من عيسى إن عيسى له من غير أبن الله خلق آدم من غير أبن وأم ولذلك الله تعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سبحانه هو على كل شيء قدير قال فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه أي بقدره وشرائه وكانت مؤمنة تقيا نقيا عابدا لله جل في جل في علاه وكانت لها كرامات كان إذا دخل, دخل عليها زكريا ورد عندها رزق قال أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من أسمك ذريات طيبة فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلم بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها أضاف الكلمات لله في فعلا فيها إثبات الكلام لله جل فعلا نعم الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف قال, قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لإميقاتنا وكلمه ربه وفي الحديث الذي كان إنقاذا لابن ثامية في مصر وعقدوا له المحكمة على أنه يشبه الله بخلقه فقالوا إنه يقول بأن الله يعني يتكلم ف فقال فقال فقال ابن ثيمية قال قد في صحيح مسلم روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يجمع الأورين والاخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من, من, من بعد كما يسمعه من من قرب ينفذهم السمع الداعي فقال له القاضي هكذا قال النبي قال نعم قال وصح عنه أن قال ذلك قال نعم قال اذهب انتهى اذهب انتهى فإن الله ينادي بصوتك فالله دالفعلها تكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله دالفعلها أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي كأنما سلسلة يعني سلسلة يعني كانوا يسمعون سلسلة على صفان الصخر الصماء الملساء يعني هذه جنزرة هناك من يفعل ذلك وربي هناك من يحاول أن يقرأ في القرآن على أدوات التعذيب التي موجودة في القرآن فيحاول أن يفعلها تطبيقا فسبحان ربي العظيم الفطن اللبيب يقول ماذا يفعلون أتمثلون في الربوبية فكيف إذا, إذا جابهتهم يوم القيامة المشكلة عظيمة جدا هم يفعلونها في الدنيا والله جلال فعله يثبت الناس على ذلك من أراد تثبيته فيثبته على ذلك لكن هم إذا لاقوا ذلك في الآخرة سيجدون ما لا يمكن أن يتصوروا وقد قال الله تعالى وصفا فقط الملائكة واستقبال الملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم اللهم عفاك رضاك يا رب العالمين فأخذنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها الكلمات هناك الكلمات القدريه القدرية الكونية الشرعيه ايضا أيضا على ما كان من القرآن والله يتكلم نعم يتكلم بصوت وبحرف ويسمعه من يكلمه الله دل في وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان يقول عبدي ألم تأ ألم ألم كذا يوم كذا وذم كذا يوم كذا ينظر رجل أيمن منه فلا يجد لما قدم ينظر أشام منه فلا يجد النار فيحسب أنه قد هلك فيقول الله جلال فعلا إني سطرت عليك وسأغفره لك أو غفرت لك قال الله تعالى وكانت من القانتين وكانت من القانتين المخبتين تقوم لله جل في علاه تسوم النهار وتقوم الليل وتصدق بما بما بما تملك فكانت تقيه نقي عابد الله جل في علاه ولذلك قال ابن عباس خط النبي صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط وقال تدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم مبنة عمران وأسيا بنت مزاحم امرأت في رعوم لقد ثبت في في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثيس ولم يكن من النساء إلا أربعة آسيا المرأة فرعو ومريم بنات عمران وخديرة بنت خويلد فر قال فاطمة بنت محمد قال وإن فضل عائشة على على النساء كفضل الثريد على على الطعام كفض كفضل, كفضل, كفضل الثريد وهذا مما مما مما به مما قدما عائشة رضي الله عنها وأرضها على جميع على جميع نسائنا وبهذا نكون قد انتهينا بفضل من ربنا ونعمه من الجزء 28 وأنا كنت انتهيت من الجزء 29 وأيضا الجزء الثلاثين فلله الحمد والمنا وهذا ينبئ بفضل من ربنا ونعمه ينبئ بقرب انتهاء انتهاء الهدف الثاني في هذا الباب وأسأل الله أنه انتهي الأجل مع انتهائه وأسأل الله ذلك فهنا يقترب الهدف بأنه بانتهاء جزء 28 لن يتبقى لنا إلا بعض الصور التي وقفنا عندها قد كنت قد انتهيت إلى سورة النساء وبدأت من يوسف فأنا سأرجع أدراري وأبدأ من سورة هود يعني من الغد بإذن الله سنأخذ سورة, سورة هود وبهذا نقترب روايدا روايدا من انتهاء الهدف وأسأل الله رجل على أن يتكامل ثم ينتهي العمر اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد ان رضيت فهذه نهايه السوره سوره التحريم وقات النهاية سعيدة بأن الله تعالى ضرب لنا مثلاً من أعظم الأمثلة وبيان لنا أن هناك من يرتقي عند ربي جل في عله فذكره بقرآن يطلع إلى يوم الدين وعائشة لم تنقص عن هؤلاء فإن الله دل في عله ذكر هؤلاء في القرآن تصريحا قال الله تعالى ضرب الله مثلا الذين آمنوا في تفرعون إذ قالت ربي إني ابني عندك بيت في الجنة قال أم ريم ابنة عمارنة أحسنت فرجافا فقنا في مرحنا وهنا أن أيضا أن الله دل في عله جعل جعل بين هؤلاء وهؤلاء والله يجادر يعلم الله كثيرا ما أدو الله جل فعلها أن يقترب الهدف ومع اقترابه ينتهي الأجل والله أرحم علينا من أماتنا وأنفسنا إذن ف وذكر الله عائشة حين حين قال الله تعالى عندما أنزل فيها القرآن يُكله سلم قال أبشري فإن الله أنزل فيك القرآن يُكله إلى يوم القيامة ولما دخل عليها ولما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه قال أبشري أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله لا يجعل زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبا وإن النبي لا يحب إلا طيبا فقالت إليك عني يا ابن عباس أنا أعرف بنفسي منك أنا أعرف بنفسي منك فنسأل الله الألطف أن يحشرنا مع هؤلاء وأن يجعلنا مع ذكر هؤلاء وأن يجعلنا في المعالي عنده هو أرحم الراحمين مع علمه بما نحن فيه من زلات وسقطات ونات وتجاوزات وتعديات لكنه أرحم الراحمين والله لولا اللهم هتدين الله ما ورسولنا رسلنا وصلينا رسلينا فأنزلنا سكينة علينا وإن أراد الألأ فتنه ابينا ابينا ابينا وقال الرسول ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا ابينا ابينا ولله الحمد من منا الفوائد المستنبطه وهذا يكون الجزء 28 عام الفوائد من الأهاية. الأمة بغير علمائها فريسة لكل طاعن. الأمة بغير علمائها فريسة لكل طاعن. قال جاهد الكفار والمنافقين وأغزو عليهم. السعيد من واعده بغيره. هذا القرآن ثاني دائما تراه يذكر المكلفين بضدها تتبين الأ تتبين الأشياء. فقد ضرب مثلا الذين كفروا ثم ضرب مثلا الذين آمنوا الله أجمعنا من الذين آمنوا رب العالمين وبهذا قد قدر الله لنا جزء الجزء 22 ونحن على مشارف الانتهاء كما قلت أستغفر الله أني يقترب الهدف فيقترب العمر اللهم مهين رب العالمين أنا أريد أن أشهد حتى الكتب الست تنتهي ثم يتبقى لنا شيء يتبقى لنا شيء آخر بيننا وبين الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وقوله ليكون حقا وان يوثقنا فيه توفيقا تاما غير مقوص وما مهما المرء عنه وسقط فان الله ارحم على من امه يوم نفسه اللهم لك الحمد حتى التراب وحمد الراضي لو في اسئله تفضلوا جزاه الله خيره هذا فضل الله بما شاء فلله الحمد والمنه خذ إنتهى الجزء ثمان وعشرين إذا سنبدأ بهوت بإذن الله تعالى بنغد قلنا أطرح ليس فيه صعوبة لمازال اتكلم عن سunan الفتره في هذه ليس فيها خلافيات كثيره نعم خلو في أسئلة تفضل جزاك الله خير